يا فرجنا اذا اغلقت الابواب ويا رجا انا اذا انقطعت الاسباب لا اله الا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعذنا جميعا من سيء الأسقام اللهم اعذنا من سيء الأسقام اللهم أعذنا وأهلينا من الأمراض الفتاكة يا أرحم الراحمين